مہی فالق الحب روسمی الله فارج القلب والنو يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فان لا تفكون فالق الاصباح وجعل الليل سكنا وهو الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمِنْهَا زَوْجُهُنَّ وَمِنْهَا رِجَالٌ كَثِيرٌ وَنِسَاءٌ ۚ وهو الذي أنزل من السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ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 وجیوںزون وزن منشیہ وی امت گور ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء وخرقوا له بنين وبنات بغير عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ شرم السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم